احَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعَمَلُونَ السَّيِّئَاتِ يَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا إِلَيَّ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا اللَّهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا مَنِ اسْتَجَارَ الْمُنَافِقِينَ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 وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَنَبَذَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 وَمَا أُواكُم مِّن نَّارٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ نُطّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ وَغَبِنَا لَغُ إسحاقَ وَيعقُوبَ وَجَعلن فيِي ذُررِيَةِ غِّ بُووَةَ وَكِتاب وَجَعلنَافِي ذُرَةِ إنِّ بُوَةَ وَالكتابابَ وَآتَنَاهُ أَجرَْهُ فيِي الدُّنْييا وَإِهُ فآاقَِةِ لَ مِنَ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا آتِنَا بْعَذَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا آتِنَا بْعَذَابِ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 قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَهْلِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَقْفُ وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا منجوك واهلك الا امرااتك كانت من الغابرين ان منزلون على اهل هذه القريه ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدينا خاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة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 فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ من أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْهُمْ مَّنْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ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 ولا تجادلوا أَهْلَ الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امننا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والالهنا والهكم واحد والالهنا والهكم واحد ونحن له وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الكافرون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 وَلَ ل أَجَلُم مُسَممَّلَجَأَهُم الععَذاَابُ وَلَا يَأْتًا النَّهُُم بَاتَتَ وَغُم لا يَشعرُون وَهُمْ لا يَشرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم ملحوطه بالكافرين يوم يوشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون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 ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتهم من نزل من السماء ما ان فاحيا بالارض من بعد موتها فاحيا بها الارض من الله قل الحمد لله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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ